أكل آدم من الشجرة فمات فأمسك ابن الله غصنا منها وصنعه صليبا وأعاد به الحياة واستخدمه كقوس إلهي رمى به جيوش الشر وهزمها فقلنا لنا يا ابن الله يا مكب الملائكة هل إلى هذا الحد أوصلتك محبتك للعالم يا مخلصي لم يربطك بالصليب تلك المسامير بل محبتك هي التي ربطت فهيا يا جميع البشر يا من لأجلكم احتمل المسيح الصليب هيا بنا لنرى على أي كرسي أجلسته المحبة لأجلنا وعلى أي سرير اتضجع ليستريح من أوجاعه لقد وضع الصليب على كتفي ملك الكائنات أي رعب حل بملائكة العلي افرحوا وابتهجوا أيها القطاب ويسوع يحزن لأن حزنه صرور لكم غنوا منتصرين وهو ينكس رأسه لأن انحناء رأسه ترفع رؤوسكم فاسعيا نفسي خلفه بصليبه وفتشي عنه بين تلك الجموع حتى تجدينه وهناك انفردي بحبيبك وتأملي ضعفه تعجبي كيف أن الذي يحمل المسكونة بكلمة يسقط تحت عوض الصليب ذاك الذي يسند السموات يعجز عن حمل الصليب وينطرح على الأرض كي يعلمك قيمة الصليب وشرف احتماله فلنهدف إذن بدموع غزيرة قائدين يا يسوع الحلو بدا يا من صلبت لأجلنا إن أيدينا هي التي قطفت الثمرة ولكنك تبسط يديك للمصمار عوضا عنها عيوننا هي التي نزرت الشجرة وأنت يا نور العالمي تغمض عينيك عوضا عنها أفواهنا زاقت ثمرة الإث وفمك يزوق عوضها المرارة أقدامنا مشت نحو تلك الشجرة وقدماك مصمرتان بالصليب. فها أنا الآن يا سيدي أغرس في عيني أشواك إكليلك كي تتطفر فاعطني أن أعتبر عذابك كنزي وإكلينك مجدي وأوجاعك تنعمي ومرارك حلاوتي وقراحاتك صحتي ودمك حياتي